「なっいない」 Oh no! Yeah. إن من ا ل ح ج د ا ب ت ط م ع و ن أ ن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون و إ ذ ا لقوا الذين آ م ن و ا قالوا آ م ن ا و إ ذ ا خ ل ى بعضهم إ ل ى بعض قالوا ومنهم ب م ان ف ت الله ع ل يسير ك م ومنهم ان ت الله يسير ومنهم ان الله يسير ع ل م مَا ي ومنهم أم ان كتاب الا أ م ا ن ي و إ ن هم إ ل ا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب ب أ ي د ي ه م ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به, ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أ ي د ي ه م وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إ ل ا أ ي ا م ا معدوده قل أ ت خ ذ ت م عباد الله عهدا فلن يخلف الله عهده أ م تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئه و أ ح ا ط ت به خطيئته ف أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم فيها خالدون و إ ذ اخذنا ميثاق بني إ س ر ا ئ ي ل لا تعبدون إ ل ا الله وبالوالدين إ ح س ا ن ا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة واتوا الزكاه ثم توليتم إ ل ا قليلا منكم و أ ن ت م معرضون و إ ذ أ خ ذ ن ا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أ ن ف س ك م من دياركم ثم أ ق ر ر ت م و أ ن ت م تشهدون ثم أ ن ت م هؤلاء تقتلون أ ن ف س ك م وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم ب ا ل إ ث م والعدوان و إ ن ياتوكم أ س ا ر ى تفادوهم وهو محرم عليكم إ خ ر ا ج ه م أ ف ت ؤ م ن و ن ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إ ل ا خزي في ا ل ح ي ا ة الدنيا ويوم ا ل ق ي ا م ة يردون إ ل ى أ ش د العذاب وما الله بغافل عما تعملون أ و ل ئ ك الذين اشتروا ا ل ح ي ا ة الدنيا ب ا ل آ خ ر ة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد اتينا موسى الكتاب و ق ف ي ن ا من بعده بالرسل واتينا عيسى ب ن مريم البينات و أ ي د ن ا ه بروح القدس أ ف ك ل م ا ج ا ء ك م ر س و ل س م افرحي يا ك موسى افرحي ق ا ل و ا ق ل و ب ن ا غ ف لعنهم ا ل ل ه ب ك ف ر ه م ف ق ح ي يا موسى ن ن و ا جاءهم ك ت ا ب موسى ل موسوعه ا معهم ك ا النابلسي و للعلوم ا ف ا به ف ل ع ن ا ل ل ه على ا ل ك ا ف ر ي ن بئس ما اشتروا به أ ن ف س ه م أ ن يكفروا بما أ ن ز ل الله بغيا أن ينزل الله, من فضله ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ف ب ا ء و ا بغضب على غضب وللكافرين على هم مهين واذا قيل لهم آ م ن و ا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما, وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل إنك ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده و أ ن ت م ظالمون و إ ذ أ خ ذ ن ا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا و أ ش ر ب و ا في قلوبهم العجل بكفرهم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 والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا, مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكا ل ف إ ن الله عدو للكافرين ولقد أ ن ز ل ن ا اليك آ ي ا ت بينات وما يكفر بها إ ل ا الفاسقون أ و ك ل م ا عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أ ك ث ر ه م لا يؤمنون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 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت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 ولقد علموا لمن اشتراه ما له في ا ل آ خ ر ة من خلاق ولبئس ما شروا به أ ن ف س ه م لو كانوا يعلمون ولو أ ن ه م آ م ن و ا واتقوا لمثوبتهم من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تقولوا راعنا وقولوا وللكافرين ل عذاب ي أ م ما ي و د الذين ك ف ر و ا من أ ه ل ا ل ك ت ا ب و ل ل م ش ر س ي ن أن ي للعلوم ي ا ل ل ه برحمته يختص ي من ش ا ء و ا ل ا م ي ه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 أ م تريدون أ ن ت س أ ل و ا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أ ن ف س ه م من بعد ما تبين لهم الحق فاعفو واصفحوا حتى ي أ ت ي الله ب أ م ر ه إ ن الله على كل شيء قدير و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة وما تقدموا ل أ ن ف س ك م من خير تجدوه عند الله إ ن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا من كان هودا أ و نصارى تلك أ م ا ن ي ه م قل هاتوا برهانكم إ ن كنتم صادقين بلى من أ س ل م وجهه لله وهو محسن فله أ ج ر ه عند ربه فله أ ج ر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون النصارى الكتاب ليست على شيء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 لهم في الدنيا خزي ولهم في ا ل آ خ ر ة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب ف أ ي ن م ا تولوا فثم وجه الله إ ن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات و ا ل أ ر ض كل له قانتون بديع السماوات و ا ل أ ر ض و إ ذ ا قضى أ م ر ا ف إ ن م ا يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أ و ت أ ت ي ن ا آ ي ة كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا ا ل آ ي ا ت لقوم يوقنون إ ن ا أ ر س ل ن ا ك بالحق بشيرا ونذيرا ولا ت س أ ل عن أ ص ح ا ب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إ ن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أ ه و ا ء ه م بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير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 قال إ ن ي جاعلك للناس إ م ا م ا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين و إ ذ جعلنا البيت م ث ا ب ة للناس و أ م ن ا واتخذوا من مقام إ ب ر ا ه ي م مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آ م ن ا وارزق اهله من الثمرات من آ م ن منهم من بالله واليوم ا ل آ خ ر قال ومن كفر ف أ م ت ع ه قليلا ثم أ ض ط ر ه إ ل ى عذاب النار وبئس المصير و إ ذ يرفع إ ب ر ا ه ي م القواعد من البيت و إ س م ا ع ي ل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إ ن ك أ ن ت السميع العليم ربنا و ج ع ل ن ا مسلمين لك ومن ذريتنا أ م ة م س ل م ة لك وأرنا مناسكنا, وارنا مناسكنا وتب علينا إ ن ك أ ن ت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ك ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة ويزكيهم إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم ومن يرغب عن م ل ة إ ب ر ا ه ي م إ ل ا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا و إ ن ه في ا ل آ خ ر ة لمن الصالحين إ اذ قال َ له َُ ربه َُُّ أ َ س ْ ل ِ م ْ قال ََ أ َ س ْ ل َ م ْ ت ُ لرب َِِّ العالمين َََِْ ووصى َّ بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا َ بني َِ إ ان َ الله ََّ اصطفى ََْ لكم َُُ الدين َِ فلا ََ تموتن ََُُّ إ ِ ل َّ ا وانتم َ أ ُ مسلمون َُِ أ م كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت إ ذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إ ل ه ك و إ ل ه ابائك إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل و إ س ح ا ق إ ل ه ا واحدا ا ل ه واحدا ونحن له مسلمون تلك أ م ة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا ت س أ ل و ن عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أ و نصارا ت ه ت د و ا قل بل م ل ة إ ب ر ا ه ي م حنيفا وما كان من المشركين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 ف إ ن آ م ن و ا بمثل ما آ م ن ت م به فقد اهتدوا و إ ن تولوا ف إ ن م ا هم في شقاق فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم ص ب غ ة الله ومن أ ح س ن من الله صبغه ونحن له عابدون قل أ ت ح ج و ن ن ا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أ ع م ا ل ن ا ولكم أ ع م ا ل ك م ونحن له مخلصون أ م تقولون إ ن إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل و إ س ح ا ق ويعقوب و ا ل أ س ب ا ط كانوا هودا أ و ن ص ا ر ى قل أ ا ن ت م اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا ت س أ ل و ن عما كانوا يعملون فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم, ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من إلى طراط م س ت ق ي م و ك ك جعلناكم ذ ل أمة و س ل ت ك و ن و ا ش ه د ا ء ع ل ى ا ل ن ا س و ي ك و ن للعلوم ي شهيدا ك م الاسلاميه ج ع ة ل ا م ن ي ت ب ع ا ل ر س و ل من من ينقلب على آ ق ب ي ه و إ ن كانت لكبيره الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إ ي م ا ن ك م إ ن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضوها غل وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آ ي ه ما تبعوا قبلتك وما ب ت اسماء ب ب ع ق ل ت م بتابع م من الله ع م لمن إنك إذا لمن الظالمين الذين ن ي آ ت م ا ل ك ت ا ب ي ع ل م و ن منهم ش ي ك ت م و و ن الحق ه م يعلمون ا ل ح ق من ر ب ك فلا ت ك و ن من م م ا ل ت ر ي ن ولكل و ج ه غير ر ب ل ي ه ا ف ا س ت ب ق و ا الخيرات ي أ ن م ا ت ك و ن و ا ي أ ت ب ك م ا ل ل ه ج م ي ع ا الله جميعا إن ي م ن حيث خرجت ف و س و ج ه ك شطر ا ل م الحرام س ج د و إ ن ه للحق من ر ب ك و ل ا ي للعلوم ما ن و ن حيث خرجت فولي الاسلاميه ج د ا ح ر و ح ث ما ك ف و ل و ج و ه م شطرة ل ل ا يكون ل ن ا س ع ل ي ك م حجة إلا ل ا ذ ي ن ظ للعلوم م و ا منهم فلا تخشوهم وخشوني ولأتم واخشوني م ت ي ع ي ك م ل ل ع ك تهتدون ك م ا أ ر س ل ن ا ف ي موسوعه ن ك م ي ل م ك ا ل ن ا ب ل و ي ع للعلوم م م ك ما لم تكونوا م فاذكروني الاسلاميه ت يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استعينوا بالصبر و ا ل ص ل ا ة إ ن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أ م و ا ت بل أ ح ي ا ء ولكن لا تشعرون م ن ا ل خ و ف و ا ل ج و ع ونقص من ا ل أ م و ا ل و ا ل أ س و ا للعلوم م ت الاسلاميه وإنا Una. اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و ر أ و ا العذاب وتقطعت بهم ا ل أ س ب ا ب وقال الذين اتبعوا لو أ ن لنا كره فنتبرا منهم كما تبرا منا كذلك يريهم الله أ ع م ا ل ه م حسره ولا تتبعوا خطوات الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين إ ن م ا ي أ م ر ك م بالسوء والفحشاء و أ ن تقولوا على الله ما لا تعلمون واذا قيل لهم اتبعوا ما أ ن ز ل الله قبل ب م اسماء لا ي ع إ ل د ع ا و ن د الله ء صم بكم ع و ن يا ي أ الحسنى ا و ت موسوعه ل ل ح خ النابلسي ل ه ف م ا إثم إن ا ل ل ه غفور رحيم إن ا ل ذ ي ي ن ك ت م و ن م ا أ ن ز ل ا ل ل ه من ا ل ك ت ا ب م ي ش ت ر و ن ب ه ثمنا فليلا. أولئك م ا ي أ ك ل و ن في ب ط و ن ه م إ ل ا ا ل ن ا ر و ل ا ي ك ل م م ه ا ل ل ه ي و م ا ل ق ي ا م ة و ل ا ي ز ك ه م ولهم ل عذاب أ ي م أولئك اشتروا الذين الضلال والعذاب موسوعه ل النابلسي ر ذلك أ ن ا ل ه ل ا ل ك ت ا ب ب ا ل ح ق و إ م الاسلاميه ذ ي ن خ و الكتاب, بالحق وإن الذين في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر لفي ليس بعيد أ و ل و س و ع ه ا ل م ش ر ق و ا ل م غ ر ب و ل ك ن ي ل ل ه و ا ل ي و م ا ل آ خ ر و ا ل م ل ا ئ ك والكتاب ة و ا ل ن ب ي ي ن وآت ا ل م ا ل ع ل ى ح ب ه ذوي الحسنى ق ا م الصلاة و آ ت الزكاة و ا ل م ن ب ع ه د ه م إ ذ ا عاهدوا ا و ل ص ا ي ن في ا ل ب أ س ا ا ء و ل ر ا ء و ح ي ن ا ل ب أ س أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن ص د ق و ا أ و ل ئ ك هم ا ل م ت ق و ن موسوعه ب د النابلسي ع ب د ل أ م ت ا أ م فمن ت ع للعلوم ه أخيه من شيء فاتبع ا ب م ف و أ ا ل ي ه ب إ ح س ا ن س ل ك تخطيف م ي ه موسوعه ن ربكم النابلسي للعلوم ل ك الاسلاميه ش ر ك خ ي ر ا ا ل و ص ي ة ل ل و ا ل د ي ن ا ل و ص ي ة ل ل و ا ل د ي ن و ا ل أ ق ر ب ب ي ن ا ل م ع ر ف ح ق ا ا على ل م ت ي ن فمن ب د ل ه ب ع د م ا س م ع ه ف إ ن م ا اسمه و ن إن ا ل ل ه س م ي ع ع ل ي م فمن خاف من م نص جلس او أ اثنا فاصلح بينهم فلا اثن عليه ان الله غفور رحيم يا ايها الذين آ م ن و ا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أ ي ا من مع ا و د ا ت فمن كان منكم مريضا أ و على سفر ف ع ز ة م ن أ ي ا م أ خ ر وعلى الذين يطيقونه ف د ي ة طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له و أ ن تصوموا خير لكم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 ي م د ا ل ل ه بكم ا ل ي س ر و ل ا يريد ب ك م ا ل ع س ر و للعلوم ت ك ل د و ت ك ب ر ا هداكم و ل ع ل ك تشكرون م و إ ذ ا س أ ل ك ع ب ا د ي عني فإني ي ق ر ه و شركه ا دعان ف ل ي ه د ج شركه د ي و ل ي ؤ م ن بي ل ل ع ه غير و ربحيه ل لكم ل ذات ل ص ي مضمون الرفأ ا إلى ن س ل ب اجتماعي س لكم ل لهم علم الله أن ك ن م ت ت خ ن و ن ن أ ف س ك عليكم م فتاب و ع ف ا ل آ ن ا و و ن ب ت كتب و ا ما ا ل ل لكم وكلوا ه واشربوا حتى ي ت ب ي ن ل ك م ا ل خ ي ط ا ل أ ب ي ض م ن الاسلاميه خ ي ط ل أ و د من ا ف ج ا ا ل ص ي م إلى الليل و ل ل ا تباشرون عاكفون ا وأنتم م في س ا ج د تلك ح و د ا ل ل ه ف ل ا تقربوها ك ذ ل ك ي ي ب ن ا ل ل ه آ ي ا ت ه ل ل ن ا س ل ع ل ه م ي ت ق و ن و ل ا ت أ ك ل و ا أ م و ا ل ك م بينكم بالباطل وتدلوا بها إ ل ى الحكام ل ت أ ك ل و ا فريقا من أ م و ا ل الناس ب ا ل إ ث م و أ ن ت م تعلمون ي س أ ل و ن ك عن ا ل أ ه ل ة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر ب أ ن ت أ ت و ا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أ ب و ا ب ه ا واتقوا س الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله و ق ت ل ه موسوعه حيث أ خ ر ج م من حيث أخرجوكم حيث ا ل ف ت ن ة أشد من ا ل ق ت ل و ل ا ا ت ق ت ل و ه م عند ا ل م س ج د ا ل ح ر ا م حتى ي ق ا ت ل و ك م ف ي ه فإن قاتلوكم فاقتلوهم قاتلوكم جزاء كذلك وقاتلوهم ش ت ك و ويكون ن فتنة ه الهدى ا ن ك ه دعويه ل ل ى ا ا ن ا ل ش ا ل ح ر ا م ب ا ل ش ه ر ا ل ح ر ا م و ا ل ح ن اجتماعي ن ت ى ع ل ك م فاعتدوا عليه ب موسوعه ث ل عليكم ما اعتدى ا ت النابلسي م للعلوم ا ا ب أ ي ي د ك إلى الاسلاميه ك و و أ ت م و ا الحج و ا ل ع م ر ة لله ف إ ن أ ح ص ر ت م فما استيسر من الهدي ولا ت ح ل ق و ا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ف إ ذ ا أ م ن ت م فمن تمتع ب ا ل ع م ر ة إ ل ى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ث ل ا ث ة أ ي ا م في الحج و س ب ع ة إ ذ ا رجعتم تلك ع ش ر ة ك ا م ل ة ذلك لمن لم يكن أ ه ل ه حاضر المسجد و ا ت م و ا ا ل ل س و ا ع ل م و ا ل ن ا ل ل ه ش س ي د ا للعلوم ع ق ا ا ب ح ج أشكر م الاسلاميه ت فمن فرض فيهن فرض ا ح ج ف ل رفت و جدال في الحج في و ا تفعلوا من خ ر ي ع ل وتزودوا ف إ ن خير الزاد التقوى واتقون يا اولي ا ل أ ل ب ا ب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم ف إ ذ ا أ ف ذ ت م من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام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 ا ب النار أولئك ل ه م نصيب م م ا ك س ب و الله و ا سريع ا ل ح س ا واذكروا الله ب في ف أيام مع م جودات ن تعجل تأخر عليه فلا فلا عليه في يومين فلا عليه ومن إثم إثم ومن ا ا الله ا ت ق و و ل ع أ ك م ومن إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في ا ل ح ي ا ة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام و إ ذ ا تولى سعى في ا ل أ ر ض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد و إ ذ ا قيل له اتق الله أ خ ذ ت ه ا ل ع ز ة ب ا ل إ ث م فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن شركه الهدى شركه د ع و ل ه غير ف ب ا ا ل ع ب د ي ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ن ا ج ل م ا ع ي ولا تتبعوا خطوات الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين ف إ ن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أ ن الله عزيز حكيم هل ينظرون إ ل ا أ ن ي أ ت ي ه م الله في ظلل من الغمام والملل شركه الهدى شركه دعويه ا ل أ م ر س غير ربحيه ذات مضمون من آية ب يبدل نعمة اجتماعي ا ء ه ف إ ل ل ل ه شديد ا ق ا زين للذين كفروا ا ل ح ي ا ة الدنيا ويسخرون من الذين آ م ن و ا والذين اتقوا فوقهم يوم ا ل ق ي ا م ة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أ م ة و ا ح د ة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين و أ ن ز ل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إ ل ا الذين أ و ت و ه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آ م ن و ا لما اختلفوا فيه من الحق ب إ ذ ن ه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 وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آ م ن و ا معه متى ن ص ر ا ل ل ه أ ل ا إ ن نصر الله قريب ي س أ ل و ن ك ماذا ينفقون قل ما أ ن ف ق ت م من خير فللوالدين و ا ل أ ق ر ب ي ن واليتامى والمساكين وابن السبيل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 وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون ي س أ ل و ن ك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام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 فيمت وهو كافر فاولئك حبقت اعمالهم في الدنيا و ا ل آ خ ر ه واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين آ م ن و ا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ما لا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم ا ل آ ي ا ت لعلكم تتفكرون في الدنيا و ا ل آ خ ر ه و ي س أ ل و ن ك عن اليتامى قل إ ص ل ا ح لهم خير و إ ن تخالطوهم ف إ خ و ا ن ك م والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إ ن الله عزيز حكيم ولا ت ن ك ح ا ل م ش ر ك ا ت حتى يؤمنون و ل ا م ة م ؤ م ن ة خير من مشركه ولو اعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين آ ي ا ت ه للناس لعلهم يتذكرون و ي س أ ل و ن ك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا ت ق ر ض و ه ن حتى يطهرن ف إ ذ ا تطهرن ف أ ت و ه ن من حيث أ م ر ك م الله إ ن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم ف أ ت و ا حرثكم أ ن شئتم وقدموا ل أ ن ف س ك م واتقوا ل ل ه و ا ع ل م أنكم و و ا ا ل ق ه و ب ش ر المؤمنين ولا ت ج ع ل و ا ي ه غير ربحيه و ا و ت مضمون ا ب ي ا ل والله ن ا س س م ي ع ع ل ي م لا يؤاخذكم الله باللغو في أ ي م ا ن ك م ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر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 ولا يحل لكم أ ن ت أ خ ذ و ا مما آ ت ي ت م و ه ن شيئا إ ل ا أ ن يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم أ ل ا يقينا ا حدود ل ل ه فلا جناح ع ل ي ه ما ف ي م ا ا ف ت ر ت ب ه تلك ح د د و ا ل ل ه ف ل ا ت ع ت د و و ه ا م ن يتعد ح د و د ا ل ل فأولئك ه ه م ا ل ل ظ ا م و ن فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أ ن يتراجعا ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آ ي ا ت الله هزوا واذكروا ن ع م ة الله عليكم وما أ ن ز ل عليكم من الكتاب و ا ل ح ك م ة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أ ن الله بكل شيء عليم و َ إ ِ ذ َ ا طلقتم َُ النساء َ فبلغن ََََْ أ َ ج ل َ ه ُ ن َّ فلا ََ تعضلوهن ََُُّْ ان ينكحن ََِْْ أ َ ز ْ و َ ا ج َ ه ُ ن َّ إ ِ ذ َ ا تراضوا َََْ بينهم ََُْْ بالمعروف َُِِْْ ذلك ََِ يوعظ به ِِ من َْ كان ََ منكم ُِْْ يؤمن ُُِْ بالله َِِّ واليوم ََِْْ ا ل ْ آ خ ِ ر ِ ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون والوالدات يرضعن أ و ل ا د ه ن حولين كاملين لمن أ ر ا د أ ن يتم ا ل ر ض ا ع ة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إ ل ا وسعها لا تضار و و ا ل د ة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ف إ ن أ ر ا د ا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح, عليكم إذا سلمتم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خ ط ب ة النساء أ و أ ك ن ن ت م في أ ن ف س ك م علم الله أ ن ك م ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا إ ل ا أ ن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا ع ق د ة النكاح حتى يبلغ الكتاب أ ج ل ه واعلموا أ ن الله يعلم ما في أ ن ف س ك م فاحذروه واعلموا أ ن الله غفور حليم لا جناح عليكم إ ن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أ و تفرضوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين و إ ن طلقتموهن من قبل أ ن تمسوهن وقد فرضتم لهن ف ر ي ض ة فنصف ما فرضتم الا أ ن ي ع ف و ن أ و يعفو الذي بيده ع ق د ة النكاح وان تعفو اقرب أ للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا ف إ ذ ا أ م ن ت م فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أ ز و ا ج ا و ص ي ة ل أ ز و ا ج ه م متاعا إ ل ى الحول غير إ خ ر ا ج ف إ ن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أ ن ف س ه ن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آ ي ا ت ه لعلكم تعقلون أ ل م تر إ ل ى الذين خرجوا من ديارهم وهم أ ل و ف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أ ح ي ا ه م إ ن الله لذو فضل على الناس ولكن أ ك ث ر الناس لا يشكون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أ ن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أ ض ع ا ف ا كثيره والله يقبض ويبسط و إ ل ي ه ترجعون أ ل م تر إ ل ى الملا من بني إ س ر ا ئ ي ل من بعد موسى إ ذ قالوا لنبي اللهم ب ع ث لنا ملكا إ ذ قالوا لنبي اللهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إ ن كتب عليكم القتال أ لا تقاتلوا قالوا وما لنا أ ل ا نقاتل في سبيل الله وقد أ خ ر ج ن ا من ديارنا و أ ب ن ا ئ ن ا فلما كتب عليهم القتال تولوا إ ل ا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أ ن ا يكون له الملك علينا ونحن أ ح ط بالملك منه ولم يؤت س ع ة من المال قال إ ن الله اصطفاه عليكم وزاده ب س ط ة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إ ن آ ي ة ملكه أ ن ي أ ت ي ك م التابوت فيه س ك ي ن ة من ربكم و ب ق ي ة مما ترك آ ل موسى و آ ل هارون تحمله ا ل م ل ا ئ ك ة ان في ذلك ل آ ي ة ت لكم ان كنتم مؤمنين فلما فصلتم لو تب الجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه ف إ ن ه مني إ ل ا من اغترف غ ر ف ة بيده فشربوا منه إ ل ا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آ م ن و ا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين ي ظ ن و ن أ ن ه م ل النابلسي ه كم م ف ئ ل ل فئة ع ل ذ ن ا ل ل ه و ا ل ل ه مع ا ل ص ا ب ر ي ن ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله بإذن وقتل داود جالوت واتاه الله الملك و ا ل ح ك م ة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس ب ع و ه م ببعض لفسدت الأرض, لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آ ي ا ت الله نتلوها عليك بالحق و إ ن ك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات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 ولو شاء الله ن ق ت ت ل و ا ولكن الله يفعل ما يريد يا أ ي ه ا الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أ ن ي أ ت ي يوم لا بيع و ا ل ك موسوعه م ا ل ا ل و ن ا ل ل س ي للعلوم إ هو ا الاسلاميه و ا وما ف الأرض من ذا الذي من يشفع عنده ي ع ل م ما بين أيديهم بين و م ا خلفهم و ل ا يحيطون بشيء من ع ل م ه إ ل ا ب م ا شاء و س ع ر ي للعلوم ا ا وهو ل ا ل س ل ا م ل ه في موسوعه النابلسي د ا ا ر ؤ م ن ب ا للعلوم ه فقد استمسك ا ب ل ر و ة ا ق و ل ل ه ا و ا ل ل ه س م ي ع ع ل ي م ا ل ل ولي الذين ه آ م ن و ا ي خ ر ج ه م من الظلمات أ و ل اسماء الله ن ر الحسنى ر هم فيها خالدون ألم تر إ الذي حال اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات ي بها من المغرب فضحك الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين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 انظر إ ل ى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إ ل ى حمارك ولنجعلك آ ي ة للناس وانظر إ ل ى العظام كي تنشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أ ع ل م أ ن الله على كل شيء قدير و إ ذ قال إ ب ر ا ه ي م ع رب ارني كيف تحيي الموتى قال أ و ل م تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أ ر ب ع ة من الطير فصره ل ر ك ج الهدى شركه د ع و ي أ ت ي ر ربحيه ذات م ض م أ ن اجتماعي مثل الذين ينفقون أ م و ا ل ه م في سبيل الله كمثل ح ب ة أ ن ب ت ت سبع سنابل في كل ش ن ب ل ة م ئ ة ح ب ة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين أموالهم في سبيل ينفقون في هم أجرهم عند ربهم أجر عند و ل ا خ و ف ع ل ي ه م و ل ا ه الدكتور م ح م ف ر ة خير م ن ا ب ل س ي د ق ا ت ك موسوعه بالمن ا ل أ ذ ا ل ن ا س ب ل ا ي ؤ م ن ب ا ل ل ه و ا ل ي و م الاسلاميه آ خ ر ف ه كمثل ص ف و ن ع ت ر اسماء ب ف ب ه الله ب فتركه ص ا ل ا ي ق ح و ن ع ل ى شيء مثل الكافرين و م الذين ينفقون أ م و ا ل ه م ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أ ن ف س ه م كمثل ج ن ة ب ر ب و ة أ ص ا ب ه ا واذل فاتت اكلها ضعفين ف إ ن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب أ ع ن ب جنة من نخيل و أ الأنهار له فيها م ن كل التمرات و أ ص ا ب الكبر ه و ل ه ذرية ب ع ث ا ا ف أ ص ب ه ا إعصار فيه ن ا ر فاحترقت ك ذ ل ك ي ب ي ن ا ل ل ه ل ك م ا ل آ ي ا ت ل ع ل ك م تتفكرون موسوعه النابلسي ل ن ع ل و م من الاسلاميه و اسماء الله الحسنى شركه الهدى شركه دعويه غير منه ربحيه ذات ه مضمون اجتماعي ش ا ء و ت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر إ ل ا اولو ا ل أ ل ب ا ب وما انفقتم من ن ف ق ة أ و نذرتم من نذر ف إ ن الله يعلم وما للظالمين من أ ن ص ا ر إ ن تبدوا الصدقات فنعماه و إ ن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم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 وما تنفقون إ ل ا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إ ل ي ك م و أ ن ت م لا تظلمون للفقراء الذين أ ح ص ر و ا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في ا ل أ ر ض يحسبهم الجاهل أ غ ن ي ا ء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا ي س أ ل و ن الناس الحافا وما تنفقوا من خير ف إ ن الله به عليم الذين ينفقون أ م و ا ل ه م بالليل والنهار سرا و ع ل ا ن ي ة فلهم أ ج ر ه م عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربى لا إلا يأكلون يقومون ك م ا ي ق و م الذي ي ت خ ب ط ه النابلسي ش ي ط ا من للعلوم الاسلاميه ل ل وحرم الربا فمن جاء ما سلف و أ م ر ه إلى ا ل ل ه ومن ع ا د ف أ و ل ئ ك أصحاب النار ه م فيها ا خ ل دعويه ا ل ر ب ا و ي ر ب ا ل ص د ق ا ت والله ل ا يحب ج ت م ا ر أ ث ي م إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة واتوا الزكاه م أجرهم عند ربهم لهم أ ج ر ه م عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ء ف وان الله ورسوله وإن تبتم فلكم ر ؤ و س أ م و ا ل ك م لا تظلمون ولا تظلمون و إ ن كان ذو ع س ر ة ف ن ظ ر ة إ ل ى ميسره وان تصدقوا خير لكم إ ن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله, واتقوا ترجعون فيه إلى الله ثم م توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا تداينتم بدين إ ل ى أ ج ل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ي أ ب كاتب أ ن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ف إ ن كان الذي عليه الحق سفيها أ و ضعيفا أ و لا يستطيع أ ن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم ف إ ن لم يكونا رجلين فرجل و ا م ر أ ت ا ن ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أ ن تضل إ ح د ا ه م ا فتذكر إ ح د ا ه م ا ا ل أ خ ر ى ولا ياب الشهداء إ ل ى ما دعوا ولا تساموا أ ن تكتبوه صغيرا أ و كبيرا إ ل ى أ ج ل ه ذلكم أ ق س ط عند الله و أ ق و م ل ل ش ه ا د ة و أ د ن ى الا ترتابوا إ ل ا أ ن تكون تجاره ح ا ض ر ة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها و أ ش ه د و ا إ ذ ا تبايعتم ولا يضار ركاتب ولا شهيد و إ ن تفعلوا ف إ ن ه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا ت ت ك م و ا الشهادة و م ن ي ك ت م ه ا ف إ ن ه آث ق ا ب ه و ا للعلوم ه بما ت م ن ع ل ي ل ل ه م ا في ا ل س م ا و ا ت و م ا في ا ل أ ر ض وإن ت ب د و ا ما في أنفسكم في تخفوه أو ي ح ا س ب به ك م الله فيغفر ل م ن يشاء و ي ع ب من ي ش النابلسي ء و ا ل على كل ه شيء قدير آ م للعلوم بما ن ن ربه الاسلاميه كل آمن بالله وكتبه شركه ا ل ه د من ر س ل ه وقالوا س م ع ن ا و أ ط ع ن ا غ ف ر ا ن ك ر ب ن ا و إ ل ي ك المصير ل ا يكلف الله ن ف س ا إلا م س ع ي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 واعف عنا واغفر